فيا عباد الله يقول المولى جل جلاله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أسلوب حظ يعني أن الله لم يخلقنا على هذه الأرض إلا من أجل عبادته فقط نعم فقط لأن هذا هو الذي جلت عليه الآية وكل ما سوى عباده الله فهو كالخادم لها الاكل والشرب والنكاح والسعي في الارض كل هذه الاشياء معينه عن العباده والا لما اباحها الله تبارك وتعالى لنا ويسرها ايها الاخوه المؤمنون لا بد ان تذكر دائما هذه المساله العظيمه وهي اننا مخلوقون على وجه هذه الارض لنوحد الله ونعبد الله ونشكر بصفوفها كلها نعم كل ما سوى هذه المساله والله يسير الفقر يسير الجوع يسير المرض يسير الموت يسير إذا كان الإنسان قد فهم هذه المسألة إن نظرة سريعة, سريعة إلى واقع أكثر المسلمين اليوم يعطينا أو تعطينا الحقيقة المرة التي لا ترضي أي مؤمن يخاف الله ويرجب يوم الآخر أكثر المسلمين أقول أكثر المسلمين لا يميزهم عن غيرهم سوى رسم وربما بعض الألفاظ أو الشعائر الخاوية من روح التعبد الحق لله رب العالمين فهذا هذا يدل حلى أن المسلمين بالفعل يعتقدون أنهم خلقوا من أجل عبادة الله إن الواقع مع الأسف السبين يؤكد أن كثيرا من المسلمين إنما يعبدون الشيطان لأنهم أطاعوه والله عز وجل قال الم ا احدث اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وما هي عباده الشيطان هل نحن لا نتصورها الا في قنم يقال له الشيطان يسجد له المسلم ويركع خلى ان طاعه الشيطان في كل ما يملي على بني ادم انما هي عباده وهذه العباده تقوم الا على الصاعد ايها الاخوه المؤمنون ان اي راشد منا اذا اراد ان يعرف مدى فقهه لهذه المساله وما تصريحه لها فعليه ان ينظر الى اهتماماته بامر هذا الدين واي مس... واي مساله يحللها هذا الامر من تفكيره ووقته وكلامه وماله وعمله وجهده ان الصدق في محبه الله عز وجل ومحبه رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبه ديننا ان ذلك كله يقصد ان يكون امر هذا الدين هو شغل المؤمن الشاغل شيئ لا يفرض لك اخ المسلم قرار حيث لا يقرض لك أخي المسلم أخي المسلم أي قرار ولا يهزأ لك بال وأنت ترى دين الله ينتهك في رقاع شفا من الأرض ويقصى من الحياة بمكر في الليل والنهار عظيم من شياطين الإنس كيف يرطاح المسلم كيف يرطاح المسلم الصادق وهو يرى الفساد المستقيم يذق في كثير من الناس وكان شيئا لم يحدث ولكن الى الله نشكو حالنا وضعف ايماننا وركوننا الى الدنيا حيث ان اكثرنا اذا رجع الى قلبه وفتش عن اهتماماته لن يجد مع الاسف الشديد الا اهتمامات دنيويه بحته تحتل الارقام الاولى في تفكيره منا من همه الاول منصب يحصل عليه ومننا من همه شهاده يتسلمها لي يتسلمها ليعيش بها ومننا من همه المسافر عليه صفقه تجاريه يفوز بها ومننا من همه رصيد من الاموال يحلم به في الليل والنهار ومننا من همه زوجته واولاده وتجارته وسيارته هذه الاهتمامات الثانيه انها لا تنقضي ثم اذا كان هناك فضول من التفكير جاء امر هذا الدين والدعوه اليه بعد كل هذه الاهتمامات الساطعه هذا والله ليس دليل خير ولا دليل فلاح بل ان هذا الامر ان دل فانما يدل على شيء يضل على وضع الصمت عندنا في جهادنا كيف بعد ذلك نرجو ان نخلص ارضا من عدو او نحرر بلدا من غاصب ان اول ما يجب علينا هو ان نحرر انفسنا من كل ما يعكذها غير الله تبارك وتعالى نحرر توحيدنا واذاتنا وولائنا وبراءنا وحبنا وضغطنا وإلا فلا نستشق أن يدافع الله عننا إن الله يدافع عن الذين آمن إن الله لا يحب كل قوان سفور ماذا قال الله بعده من هم هؤلاء الذين يستشقون أن يدافع الله عنه الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمهروف ونهوا عن المنكر والله عاقبه الامور اسمع اسمع اخي المسلم ما سطره لنا الامام ابن القيم رحمه الله كيف يتكلم عن فائفه كثيره من المسلمين لا يهمهم امر الدين يقول رحمه الله في كتابه اعلام الموقعين يقول واي دين واي خير في من يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع ودينه يسرق وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم يرغب عنها وهو بارد القلب ساكت اللسان شيطانا اخرس كما ان المتكلم بالباطل شيطان الناطق وهل غنيه تدين الا من هؤلاء الذين سلمت لهم ما اكله وليا ساته فلا مبالات بما جرى على الدين وقيامهم المتحجن المتملق ولو نوزع في بعض ما فيه غضابه عليه في شاهد او مالك فتن وثبتل وجث واستهد واستعمل مراكب الانكار الثلاثه بحسب وقعه وهؤلاء مع سقوطهم من عين الله ومقت الله لهم قد قلوا في الدنيا بأعظم بلية بأعظم بلية تكون وهم لا يشعرون وهو موت القلوب فإن القلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أقوى وانتصاره للدين أكمل انتهى كلامه رحمه الله إن مما يحس في النفس وجود انما يحس في النفس وجود أع... وجود اعداد بل اقول طوائف من المحسوبين على الدين وهم في الحقيقه انما هم افكار بل لا ابالغ اذا قلت انهم يعيشون مرحله هي تحت الصدر فهم سلميون لا اثر لهم في اهل ولا في مجتمع ولا في وظيفه لا هم لهم الا كهواتهم فهل يظن هؤلاء انهم سيسلمون من المؤاخذه هل يظنون ان الدين مجرد اشياء تتغير في الجسد من لحيه وثوب قصير مثلا مع ان هذه الاشياء من الدين ومن طبقها فهو معذور وقد سلم من المؤاخذه في هذا الباب لكن من الذي يظن ان الدخول في الدين والالتزام بشرع الله هو تحقيق هذه الطقوس التي تظهر على الجسد فقط دون تحرك ودون عمل ودون دعوه ودون ذكر لله فان هذا قد اختى الطريق والله اختى الطريق ليس هذا هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم قل, قل ان كان اباؤكم واغنؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال انفرقتموها وتجارة تقشون كفائها ومساكن ترقبونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامرِه والله لا يهدي القوم الفاسقين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من المواعظ والذكر الحكيم اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا نبي الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا ايها الاخوه في الله رساله الى كل من سار في طريق الدعوه الى الله وكان من حمل في ميرات النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في الصدق مع الله أيها الدعاة إلى الله لابد أن يقوم في قلوبكم يقين بموعود الله وطمأنينة كاملة بصحة طريقكم فأنتم تنتظرون المجازات من الله يوم القيامة لا من أحد من الخلف وبقدر ما يكون في قلوبكم من الصدق واليقين والقناعه بصحه المسار تكون الجهود والتضحيات في سبيل الله وكل ايمان بالذي فيه ينبحر انه يجب على جميع المستغفرين للدعوه وبالتربيه تربيه الناس على الحق اخراجهم من ظلمات الجهل واخالهم في نور هذا الاسلام العظيم انه يجب على هؤلاء جميعا ان يستنبهوا لامر الاخلاص لله والمتابعه لرسوله صلى الله عليه وسلم فهذان هما اساس صحه العباده التي من اجلها خلقنا ان ساعيه المسجد هو الذي لا يلبث الا ويتفقد حقيقه الصدق في نفسه نحو دين ويتفقد يقينه بما أعد الله له يوم القيامه وان الساعي الموفق هو الذي لا يعلق نفسه ولا يعلق غيره وهو يدعو الناس لا يعلق نفسه ولا من حوله بشيء من متاع الدنيا ان السلبيه تتعارض الصادقين هي التي تجعل الساعي والمدعو في وقت واحد يبدلان كل ما في وسعهما أثناء هذا العمر القصير يبدلان المال والجهد والوقت ويضحيان بالغال والنفير من أجل الفوز برضوان الله وجنة لا موت فيها ولا كدر إن الذي يعلق نفسه بكيء من الدنيا فإن هو الله وإن دعا إذن الله وبدل شيئا من جهده ووقته وماله في سبيل الله فإنه لا يلفت إلا ويخبو ظوره وتأثره دنياه شعر أو لم يشعر بينما الزاعية الذي يتعلم قلبه بالآخرة تراه مستمرا في طريق الدعوة الطويل الشهر لا يتوقف أبدا إلا عند الموت لأنه رب نفسه على أن يعطي في الدنيا ولا يأخذ منها يقول الله جل جلاله بل تؤثرون الحياة الدنيا والاخره خير وابقى ويقول ومن حياه الدنيا الا لعب وله وللداره الاخره خير للذين يتقون افلا تعقلون ان المربي الاول محمد صلى الله عليه وسلم رد اصحابه رضي الله عنهم على التطلع للاخره ولم يعلقهم عليه الصلاه والسلام بشيء من الدنيا هذا هو عليه الصلاه والسلام يمر على آل ياسر وما ادراك ما آل ياسر يمر عليهم وهم يعذبون الوالدان والولد يعذبون عذابا شديدا هلا يجد ما يواسيهم به الا ان يقول صبرا آل ياسر فان موعدكم جنة لم يكن لهم ان يثربوا سيعدل فرج صبرا آل ياسر ان موعدهم الجنه يعلقهم بالاخره وعندما ساله الانصار فضل الله عنه بدايه العقبه فقالوا ما لنا ان لا يعناك ما لنا ان لا يعناك على ذلك الذي تطلبه منا لم يعلم علينا الصلاه والسلام بشيء ان تحط عن الدنيا قال لهم فكم الجنه فلم يعدهم بشيء اخر مع انه قد تحقق ثواب الله والجنه وهكذا تكون التربية المقصود ايها السعاده والمصلحون نقيل كل ما كان صادقا محتسبا متعلقا بالاخر كلما زاد اثره في الناس وفي المجتمع وان المجتمع المسلم اليوم احرج ما يصلون الى الرجل الايجابي المصلح بالحكمه وبالقدوه وبالتضحيه ان الامه تفتقد اليوم الرجال الصادقين المضحين إلا من رحم الله وعلم يا أخي بالله أن دليل محبة الله لك إن كنت من الصادقين دليل محبة الله لك أن أن يحميك من شر التعلق بالدنيا روى الإمام أحمد في مسنده من حديث محمود بن رديد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى لا يخني عنه المؤمن من الدنيا ان الله تعالى لا يخني عنه المؤمن من الدنيا وهو يحفظه كما تحنون مريضه من الطعام والشراب تخافون عليه اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا اللهم اكفهم شرور اعدائه اللهم من ارادنا واراد اسلامنا واراد دلالنا واراد دعوهنا بالسو اللهم رد كيده في نحره واجعله غنيمه للمسلمين يا رب العالمين اللهم اات قلوبهم تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم امننا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولات امورنا